قال تداركه الله برحمته وجمعنا به في دار كرامته قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ذكر جل وعلا في هذه الآيات التي ابتدأ بها أول هذه السورة علامات المؤمنين المفلحين فقال قد أفلح المؤمنون أي فازوا وظفروا بخير الدنيا والآخرة وفلاح المؤمنين مذكور ذكرا كثيرا في القرآن كقوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون أصل الخشوع السكون والطمأنينة والانخفاض ومنه قول نابغة ذبيان رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤي كجذم الحوض اثلم مخاشع وهو في الشرع خشية من الله تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة واجرا عظيما في قوله في الأحزاب والخاشعين والخاشعات إلى قوله عد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس وبين أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقد استدل جماعة من أهل العلم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون على أن من خشوع المصلي أن يكون نظره في صلاته إلى موضع سجوده قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء في الصلاة فأنزل الله الذين هم في صلاتهم خاشعون فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر حيث يسجد وقال صاحب الدر المنثور واخرج ابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه انتهى منه وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره وخالف المالكيه الجمهور فقالوا إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده واستدلوا لذلك بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام قالوا فلو نظر إلى موضع سجوده لحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وذلك ينافي كمال القيام وظاهر قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام لأن المنحني بوجهه إلى موضع سجوده ليس بمول وجهه شطر المسجد الحرام والجمهور على خلافهم كما ذكرنا واعلم أن معنى أفلح نال الفلاح والفلاح يطلق في لغة العرب على معنيين الأول الفوز بالمطلوب الأكبر ومنه قول لبيد فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل أي فاز من رزق العقل بالمطلوب الأكبر والثاني هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم ومنه قول لبيد أيضا في رجز له لو أن حيا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح يعني مدرك البقاء ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير أو الأضبط بن قريع لكل هم من الهموم سعه والمس والصبح لا فلاح معه أي لا بقاء معه ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله في أول هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح به في الآيات المذكورة وأن من دخل الجنة نال الفلاح بمعنييه المذكورين والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما فسر بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظة حي على الفلاح قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين إعراضهم عن اللغو وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل وما توجب المروءة تركه وقال ابن كثير عن اللغو معرضون أي عن الباطل وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم والمعاصي كما قاله آخرون وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال انتهى منه وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية أشار له في غير هذا الموضع كقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما ومن مرورهم به كراما اعراضهم عنه وعدم مشاركتهم اصحابه فيه وقوله تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه الاية ايها المستمع الكريم كان ما مضى هو مقدار لقائنا وسيكون لنا ان شاء الله لقاء اخر